الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللطالب شاج أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا كان شرقه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وسيرا إنما نطعمكم لوجه الله نخاف من ربنا يوما أبو سنقا طديرا فوقهم الله شر ذلك منه ولقاهم نطوة وسورا وجزاهم ويطوف عليهم ضلالها وذللت قطوفها تذينا ويطوف عليهم وردان مخلدوا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا دوس الخضو واستدرط عليهم تيابوس دوس الخضو والاستدرط وحلوا أساوير من في الله وسقى لهم ربهم شراب طمرة إن هذا كان لكم جزاء. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذن المغضوب عليهم وللطال أن لا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجدنا وسبح ليلا طويلا وَيُدْرُونَ وَرَاءَ أَمْرِ يَوْمِئِذٍ نَحْنُ خَلَقْنَا نُحُمْ وَشَدَدْنَا وَإِذَا شِئْنَا لا يشاءون إلا إيه يشاء الله إن الله كان عليم حكيم يدخل من يشاء في رحمة والله